بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعل له اثام احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله